أَدْعِي يَا بُنَيَّ لَا تَقُصَّ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى اقْرَبْ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 نحن عصبه ان ابانا في ضلال مبين يوسف او كنت لوسف او ترحوه ارضا يخلل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب والقوه في غيابه الجب التقطوا بعض السيره ان كنتم فاعلين قالوا يا ابانا ما لك لا تسمعنا على يوسف واننا له لناصرون ارسله معنا غذ يرتع ويلعب واننا له لحافظون قال ان لا يحزنني ان تذهب به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لئن اكله الذئب ونحن صبته انا اذا لخاسرون